Bismillahir Rahmanir Rahim Hal atanka hadithul ghashiyan ujū yuuma indin khashi'an 'aamilatun naasiban taslaa <tod> naarun haamiyan سعيها راضية في جنة عاليا لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا 119. وإلى السماء كيف رفعت 110. الجبال كيف رصبت 111. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر 113. لست عليهم بمصيطر 114. إلا من تولى وكفر